ألا لله السين الخالق والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نحبدهم إلا أن يقربونا إلى الله ذرفا ان الله يحكم بينهم فيما هم في يختلفون ان الله لا يهدي من هو كفار لو اراد الله ان فان لم يجعل ولدا لا مَا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري اجل مسند ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الامعاء ثناياه يخلقكم في بكون أمناتكم خلقا بحث خلق في غلمات من سنة ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو ما تفرقون إن تذكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده وإن تذكروا يرضه لكم وَنَتَجِرُ وَأَجْرَتُهُ إِذْ رَأَوْكُمْ مَّإِلَى رَبِّكُمْ مَرْجَعُكُمْ فَيُنَفِّقُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ جَلَاتِ الصُّدُورِ وكذا مثل إنسان قرن بعربه منيبا إليه ثم إذا قوله نعمة منه لكي لا كان يجعو إليه قبل واجعل بالله عن شديد قلت ما من هو صالح آماء الليل ساجدا وصائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل والذين يحلمون والذين لا يحلمون إنما يدركوا أولو قُلْ قل يا عبادي الذين آمنوا اشتقوا ربكم للذين أحسنوا فيها وأرض الله واسعة إنما يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أملت أن أحذر الله مخلصا له الدين وأمرتني أن أكون أول المسلمين قل إني أضاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أحبد مخلصا له أعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الصافرين الذين ظهروا أنفسهم وأزمهم يوم الْقِيَامَةِ ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله من عباده يا عباد فاستقون والذين اجتنبوا الصاغوت أن يعبدوها وأناهوا إلى الله لهم البشرى فبس العباس الذين يستبعون القول فيستبعون أحسنه إِنَّ الذين هداهم الله وأولئك هم أَفَمَنْ حَصْتَ عَلَيْهِ سَمْمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْ سَتُنْكِذُ مَنْ فِي الْنَارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْوا رَبَّهُمْ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهَا مذنية تجن تحسن الأنهار وحتى الله لا يخلف الله الميعات ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلته يناديع في الحرب ثم يخرج به جرعا مختلفا ألوانه سلباً ألوانه ثم يهيج فترعه مشتراً ثم يجعله حطاماً إن في ذلك نفترى لكل اتمن الشر الله صدره للاث ما فوها على عالم من عذيب سوير من قسيه قلوب في كان الحديث كتابا متشابها النسائي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تهيل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الراحلين من يشاء ومن يُجْزَ بِهِ فما له لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا وكيل للوالين ذوقوا ما كنتم تشهدون كلب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فألا قوم الله الخزية في, في الدنيا ولعلام الآخرة لَوْ لو كانوا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتبسرون قرآنا عربيا غير ريع وجل لعلهم يتقون ورض الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاشفون ورجلاً شنمت لرجل هل يستويان مَثَلًا الحمد لله بل أكثرهم ما يَعْلَمُونَ وإنهم ميسون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أعلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إرجاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المفسدين ليكذر الله عنهم أسوأ الذي عموا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعمدون أليس الله بكاث عبده ويقوقونك بالذين من دونه ومن يقبل الله فما له من هات ومن يخجي الله فما له من مبل الله بعزيز وَ وَلَئِين من خلق السماوات والأرض وَكن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضره هل هن كاشفات ضره هل انك شفاعه بره أو ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حزي الله عليه يتوكل المتوكلون يوم اعملوا على مجارتكم إن عاملوا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخفيه ويحل عليه عذاب مقيم إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْمَاكِ بِالْحَقِّ وَمَنِ اِهْتَدَقَ لْنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلْ عَلَيْهَا وَمَا أَنزَى عَلَيْهِمْ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويمسن أخرى إلى أجل إن, مسمى. إن لذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتقروا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعصلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده إسم قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين ينزونه إلا السماوات والأرض قل اللهم مفاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يطلقون ولو أننا للهين ولو ما في الأرض جميعا ومثله معه لفس دوبه من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا ومتى يستنفقون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاط بهم ما كانوا به وإذا ملح الإنسان ضر دعينا ثم إذا خولناه نعمة مننا قال إنما قال بل هي قتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وصابهم سيئات ما كسبوا والذين علموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا ولا هم بمؤجزين أولم يعلمون ان الله يبسط الرفق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين قُلْ الله بِالْمَعْرُوفِ إِنَّ اللَّهَ يغفر واسلموا له من قبل أَن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وانتبعوا أكثر ما أنزل إليكم من ربكم chỉ cũng là đáũ bầu على الله فرى الذين كذبوا على الله وجوههم مشعدة أليس في جهنم مسوى للمتكذبين ويؤجي الله استقوا بمفازتهم لا يمشهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وفيل له مصيد السماوات وَالْأَرْضِ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفضير الله الجاملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أسررت ليحبطن عملك ولد من الصافرين. بل الله فعبدأكم من الشاكرين وما قدر الله عق وما قدر الله أصر قدره والأرض جميعا فرضطوا يوم القيامة والسماوات مقريات بيمين سبحانه وتعالى عما عم يشركون ونفق في السور فاصعق من في السماوات ومن في الأرض شَاءَ إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم إيام أحرطت الأرض بنور رجها وربع الكتاب وجيء من النبي الزين والسهداء وقبي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسياق الذين نقف إلى جهنم من زمراء حتى إذا عشاءها فتح الأبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يترون عليكم آيات ربكم يدلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حطت كلمه العذاب على الكافرين ادخلوا أكواب جهنم خالده لثيذات فبئزمتوا المتكفرين وفي طلن التقو ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وقطع السبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبت فدخلوها صالدين لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوق من الجنة حيث نشاء ونعم أجرى وترى الولايشة حافين من حول الأرض يسبحون بحل ربهم وقبي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين